الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة ولنستهديه ونستغفره ولنعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولم يبدل فلن تجدا له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه وخليل ارسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعه الى كافه الناس بشيرا ونذيرا ودائيا يا الله باذنه وسراجا منيرا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 وأنتم مسلمون يا أيها الذين أموت تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويقبل لكم جنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله ربحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم والشر امور محدثاتها وكل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد اخرج ابو نعيم عليه رحمه الله في كتابه حليه الاولياء باسناده الى سفيان الثوري عليه رحمه الله قال قام ابو ذر رضي الله تعالى عنه عند الكعبه فقال ايها الناس halumu ilayya ana jundub alghifai ana alakh alnasih ash-shafiq قال تكتفه الناس فقال ايها الناس احجوا حجه نعظام الامور وصوموا يوما شديدا حارا لطول النشور وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشه القبور كلمه خير تقولها او كلمه شر تتكها تصدق بمالك لعل ك تنجو من عسيرها اجعل الدنيا مجلسين مجلس لاخرتك ومجلس في طلب الحلال والثالث يضرك لا ينفعك لا تريده اجعل المال درهمين درهما توفقه على عيالك من حله ودرهما لاخرتك والثالث يضرك لا ينفعك لا تريده ثم صاح باعلى صوته فقال ايها الناس قد, قد قتلكم حرص لا تدركونه ابدا هذا هو نص الاثر وهذا يسمى أثر كلام عن صحاب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء يسمون الكلام الذي يقوله الصحابي ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمونه أثر وكلام الصحابة رضوان الله عليه يقوم يجبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكله له أدلته من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنني سوف أشرح هذا الكلام الذي قال في هذا الصحابي الجليل وأبين الأدلة على كل كلمة قالها بحول الله وقوته وكلامهم هذا يمثل دليلاً يهتدى به ولذلك قال أبو حنيفة عليه رحمة الله إذا كان القول وقال من الله سبحانه وتعالى فعلى العين والراس واذا كان القول من النبي صلى الله عليه واله وسلم فعلى العين والراس واذا كان القول من صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم فعلى العين والراس واذا كان القول من غيرهم فهم رجال ونحن رجال فكلامهم يبه كلامه عليه الصلاه شهد القران لهم بالصلاح وبالهدى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهذه الصحابه وهي ايه عامه ولكنها تنطبق عليهم لانهم الذين عانهم النص القراني من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فنعود الى كلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقول سفيان الثوري وهو من كبار التابعين ومن كبار العلماء الذين شهد لهم التاريخ بالعلم وهؤلاء التابعون هم الذين التقوا بالصحابة التابعي هو الذي صار يلتقي صحابتي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سفيان الثوري عليه رحمه الله قام ابو ذر عند الكعبه ابو ذر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل المعروف بالنسبه لامه الاسلام فقام عند الكعبه ودع الناس الى ان يجتمعوا وعندهم قدم لهم دعوه وهذا منهج طبعا ان ان, أن تدعو الناس للاستماع اليك كي تقدم لهم نصيحه ينتفعون بها هذا منهج دعها اليه الاسلام وان تقدم لهم النصيحه كي ينتفعون بها هذا منهج جاء في النصوص وانتقل الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام مسلم عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه الدين النصيحه يكررها ثلاثه قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولكتابه والرسول والهمه المسلمين وعمتهم فالملا بده ان يتناصح مع بعض البعض وان يتواصى بعضهم بالحق وبالصبر تمنه دعى اليه الشريعه العلماء بذلك واجبهم اكبر لأن لانهم هم المرجعيه يرجع اليهم الناس وهم يتابعون الى الناس ويقدمون المواعظ وهذا كان منهج ابن عبد الله في تقديم الذره ينصون الى الناس في اماكن في الاسواق في اماكن تجمعاتهم في المساجد هم الذين اؤلف لكم بذلك لانهم مرجعيه ويسالهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامه من هذا فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويقومون بواجب الدعوه في اي مكان ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وامرون بالمعروف وينهون عن المنكر باولئك هم فحول ولذلك النبي محمد كان يخرج الى تجمعات الناس يقدم الدعوه في, في اماكن مختلفه في المساجد كان يقدم الدعوه في الاسواق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمكي في الأسواه لولا أنزل إليه منعه فيكون مع النذير كان يذهب إلى سوق وعكاب وإلى سوق ذي المجاز كما ورد عنه في التاريخ الإسلامي فيقدم الموعظ من الناس ونزلت هذه الآية لما كان يذهب إلى هناك ويتحدث مع عباد الله سبحانه وتعالى فإذن العلماء واجبهم ان يبلغوا الدين وان يقدموا النصحه للدين ووالاصلاح لا يتم الا بهؤلاء الناس بعده بعد فضل اسبحانه وتعالى يعني العلماء هم الذين يصلحون الامه لان الله سبحانه وتعالى امر بطاعتهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وولي الامر منكم فهم الامراء والعلماء كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه افهموني للناس واتحدثوا مع الناس وبلغوهم ودين الله ينتشر بهذه الكيفيه وتصلح الامه بهذه الكيفيه ما تذكر بالقران ما يخاف عين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدق هل بهذه اما غير ذا ما اصلح اروب ما اذا كان صالحه ما راجل فكره صوفي اذا يصلحوا الامه الاسلاميه عن طريق القصايد مع مليون عاطل افتخرون الدين ياتي عن طريق المؤاكل وعن طريق الرقص وده منهج فاشل استخدمه التصوف اكبر شيخ من هؤلاء الناس ومن الجماعات الاخرى التي ظلت تايها في الحياه الدنيا وتتحسب انها تحزنوا بسرعه ما اعرف وهذا الكلام تمكن الصوفي رقص البش اكبر شيخ الذكر بتاعنا يوم الاثنين من الساعه 7 ل 9 هو والله صعب مدايح وأكل بتعليق غيمات وعصيضة وفواتح وبتطمع ساكد ستين سنة ما تبقى كيف تسك الصعود وتربص ومجرم ما عندك شيء واتشوك لا يدل عليك مدعين مجرم لأن الذي تولى تربيتك مجرم كبير فذلك ما عندك حاجة ناس الحجو حجو هذا ما عندك حاجة والله صحيح القصه بتاعت صار الليل القرد قرش وطلع له مليون حاصل ده ما واخدش تبر اما الامام طارق والمسلمين اللي هو الدملمه الناس على الاستيلاء على, على السلطه عشان نجيب الشريعه ده ما بكذا تعلم لما ولمه في الشباب وذالنا جيب الشريعه وجنب ذك وعملت لي علاقه قمريه ورحلات نيليه وفي الصحراء و اجتماعات نهدر ما نهدر وبعدين لوطي شرعه وهجوه كان عنده قضيه بالشريعه وانا في الشاكريه شفت تبعت مجرمين تربيه سيئه تربيه حثاله البلد نصي خلاص الشيعة مجموعه من العفاله يصبح وبالبيت وهو مجرم يتوف في البيت ويصفي اهل البيت, آل البيت قالوا شفات كلهم انصر معادي لابسي الذي هي مضروب يلبذور الله اكبر والله الحمد كله البلد حتى في البيت قالوا كاذب ونفاق على مثل ذاب هذا واضح كتاب سنه ليس يمثل حكر لاحد ما حد جماعه بينا برضو كما تقولوا ترك فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعد ابدا قال جابر الاسر هذا ابو ذر قام عند الكعبه وجد دعوه الناس والناس هناك في بيت الله الحرام وقف عند الكعبه وانتظر الكعبه فقال ايها الناس حلوا الي تعالوا حلوا الي وعرفهم بنفسه واهم شيء انت تعرف من هو الذي يقدم الموعظه اللي عرف عليك بيقولوا انت فهو عرف نفسه قال انا جندب لانه معروف من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام وصحابه الرسول ليس فيهم كلام قال لهم انا جندب الغفاري انا الاخ الناصح الشفيق وذا من باب انه هو يحب لغيره ما يحبه لنفسه لا يمنحكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وبالتالي هو يحب ان يدخل الجنه ويحب ان ينقذ نفسه من النار ويحب لغيره هذا فوقف وقال انا ذنب الغفاري انا انا الاخ انما المؤمنون اخوه الناصح ذكرنا بهذا الدليل حديث, حديث سبيب الداري الناصر الشفيق وهكذا قال فا اقتنفهم الناس عندما قدم لهم دعوة أن يقتربوا منهم بعد ذلك اقتنفهم الناس أي التصم حوله بعد ذلك ماذا يتكلم انت فاهم وما يقول لك قرب قرب تغرب طوعة مرات الجوابين يقول لهم جرب تقاربوا ويبيجوك مرات الجماعة من باكستان عند فوق جي خطيات في آخر الجامعة وبعدين بابور بتاع الصناعة وبعدين غسيل وبعدها يقولوا ثلاثة يوم تقاربوا تقاربوا وبعد هنا او وقت جرب وبعد هنا ما دموشة تدقي بتاعه تقاربوا يا أحباب قوم شوف سهلتك دمو بطلع او ايهو الشكل بيديق كميل انت ابن زادا ولا تنتهي العالم الذي تتاخخ من العلم وده دي مشكلتك انت طبعا جسمك صديق صعب جدا اذا كان بقى انا جندب لا اقدر اعرف صحابي لكن انه صحابي ده صحابي ادله يوثق بها الله سبحانه وتعالى في زماننا هذا والله في زماننا هذا الا الله يهديه لكن قال بيقول لك تعال كل دول بيقولوا تعال الجواب كله بجد عباره عن شبكات كل واحد يقول تقربوا يا شباب تتغرب كده يقول لك انا بعد شويه يديك مكلف يركب في فكره الاخوه المسلمين ويقول لك جيب جوازك نوديك قلت لك امك مدعاه الحبوه امك موي محل عارفه وبعث وكذاب تايه ومجرم سارق ما حد غير والله ما حد يلفك بلاغاتي بي قرب بر صوف يقول لك تعال رموتان طارم طارم علو هول بعد شيء يقول لك ابونا الشيخ مبارح قالوا طلع قرآه وغيرت وفعل أعرف طلع قرآه أستطلعون عشان تقول ابونا الشيخ طار وركب وحوس ليلام وعلا إذن انت أفهم ما الحاصل الزولة التي تتأكد منه وفعلا على درجة من العلم وعلى منهج قويمه ذا إلا الله يذيك في الزمن العالمي لأن حتى الثلفيه ذاته منه شبكات وانا بحذر برضه من واحد برضه سلفني ما ضروري يكون صوف يا جدع سلفني مجرم والله سايد يلم في كده يفتنك معايا انت عارفه سلفني الهم متقرهو درس اليوم كده وبعد كده يقول لك الشيخ ده طبعا نعمله انه حسابكم له تبان لك انت يا افاريس السنه يا مجرم كلام سبكات تحيا ما اقول في زمان الفتن فتنه تجعل الحليمه حيران ذول اخوك ضابطين بالخرفه يعني ممكن يصلي معايا هنا واعمل ليه دار الثاني يتكلفه يعني معاك يحرضك ضدنا مجن بيجي يصلي معايا هنا وهي دي وانصار سن وعي انت فاهم الكلام ده ونحن مجاهدون لكل هؤلاء اي واحد دار جه في الصف يجارنا سلفي عاطل ساكن في الحرب هذه اخ مسلم فاضل كل رجال دعنا ناخذ انت فاهم كلامي ولذلك ما تكترث الذي من تسفيه انه فعلا ذنب توجه لله سبحانه وتعالى وصايب المشيعات وسبه لانه حتى التلفزيون ديما كنت اكي اعطل شباب وتطلع و و و اما من الحقين حزم حزم اكثر من ذلك يتكلم لاخوانه في الله سبحانه وتعالى ويضعهم في ولذلك نرجع لبعضه انا ذكرت هذا بمناسبته بعد هلومه لي انا الاخ الناصح الشفيق لما اقتنبه الناس أن يلتفلوا حولهم بعد ذلك قال لهم أيها الناس حجوا حجة من إعظام الأمور يذكرون لإعظام الأمور إعظام الأمور دي بعدين تقريبتها في القرآن حتى في سلطة الحج بترجع إعظام الأمور في الآية الأولى والله من قول قد ايه اغراف القران وما في اعظم من القيامه فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يره اما من طغى واقتر الحياه الدنيا فان للجحيم ما هي المراه يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه فَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُذْعِنَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَضَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ أَظَامَ الْأُمُورُ اقْرَأْ مِنَ الْقُرْآنِ اقْرَأْ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ الْقُرْآنُ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَتَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ غَافِرَةٌ رَافِعَةٌ إِذْ رُجَّتِ الْأَرْضُ وَجَا وَبَسَطَتِ الْجِبَالُ أَسْدَىٰ بَكَانَتْ ه مبثث القران القران فيضان وفي الصور نفخه واحده وجمله الارض والجبال فدكت دقه واحده ويومئذ وقعت الذاكهت وانشقت السماء فيومئذ الواهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه لو رحت اتكلم عن نظام الامور وما جاء فيه قضيه الاخره في يوم الدين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله لو رحنا لهذا اقول الكلام لكن المشاهد بتاعه القيامه باجمائها هذه المشاهد العظيمه دائر عامر صالح عندما ماما كانت تنال لي كمواقف تكلم عنها الايات في القران او في السنه فخلاصة الأمر العمل الصالح هو الذي يكون سبباً إلى جهة ولا بد أن تدري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نذلها خالدين فيها لا يبغون عنها أكبر فهو هنا يتكلم لأن الأهوال تحت القيامة بأجمعها أن بخارجك منها العمل الصالح فهذا كده قال يا أيها الناس حج حجة لإعظام الأمور لا لهم حجة وطبعا لأن الحج يكفر الزنوب ووسيلة من وسائل الدخول إلى الجنة فذلك النبع سلم يعني قال الحج المبرور ليت له جزاء إلا الجنة ثم ذكر في الوقت من حج ولم يفسق ولم يفسق رجع عاد يذروه كيوم ولدته امه الحب كثر ذمه معناه بقى الحج حجه قال لهم البيت ده هيط حج حج حجه تنفاكم لعظام الامور في يوم القيامه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هو اتاخر اسلامه انه صحابه ما اسلموا قال لما لما شرح الله الاسلام في صدره أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت هاد يدك وبايعك يا رسول الله أنا أعود أن أدخل الإسلام يد يدك وبايعك قال فلما مد للنبي صلى الله عليه وسلم يده قفضت يدي يعني بايعه ورجع يده قال ما لك يا عمر لماذا ترددت في دخولك إلى الإسلام قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتر قال ماذا تشتر قال انفر لي قبل ان ادخل انا صاحب ذنوب كثير جدا واحاسب في يوم القيامه وحتى اكبر الاثام اريد ان يغفر الله لي بهذا الشر دفرا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا ما علمت يا عمرو ان الاسلام يذب ما قبله وأن الحجة يهضب ما قبله الشاهد الإنسان يحب حد الدروش يعني تحج حجة لبتش الله سبحانه وتعالى اليوم القيامة تبتغي بها ويتحضي سبحانه وتعالى ما تكون حجة بتاعت رياء وصمعة أو طالع مع الناس لتنال لقب حاج تبتغي بها وإذا الله تريد ثوابها في يوم القيامة حج حجة لعظام الأمور مثلا كثير من الناس فرق بها مع إمكانيات لا يسأبوا إلى بيت الله عز وجل الناس كتار جدا الآن يملكون المليارات ولكن إذا سألت هذا هل حجكت إلى بيت الله قلنا الآن حج حجة وحجة الحجوان في مكة طبعا ولا بد أنا أن أربط هذا بذلك الحج اللي في عنا هنا انتحد هناك في بيت الله مكه اما اذا تعتبر الحج تاع الصوفيه تب لك وتبا لشيخي اذا تعتبر انه الحج تاع الصوفيه اللي هو الذي ورد في كتاب الفيضات الربانيه في المعاتل القادريه لمحمد سعيد الجعلي حج الصوفيه ده والله يدخلك جهنم وبعدين ادور وانت عارفه قال تريحي باب الشيخ بيكتب في الكتاب ضريحي بيت الله لمن جاء زار يذع ويهرول يحظى بعزته قال, قال ضريحي بيت الله الكتاب ده قاعد عندي جوه هنا بتاع القادريه او اتخيل اني بكذب على اخو فيا لا لا كتبه موجوده قال ضريحي بيت الله ده في كتاب القادريه لمن جاء زار يستعول وهرول كانك تنطب الحد عشان خاطر قد جماعه الصوفيه الان ها فهناك ما أتبعبوا الحج لكنهم قلوا الله يعني أننا حجينا يا ما حجينا في الدنيا دي حجيت وإنما الشيط مكة يقول أهو لا أنتو الناس مكة هنا يريد في الشيكاديمة دي تبّن لك وتبّن لهادة امشي للشيكاديمة امشي بتاعت القرعي من الجاي يأخذ ذلفة الرجبية وشم بالله يسعي تسمع مينهم إسهالهم وقتدأوا ذلك سألهم جالسين من يقول لك رجبتين أو ثلاثة بشي كريبة تعد الحجر وصدق وغشاوه ووجبه واحده يقول إذا فعتك الحجاز زور رب حراس هنا لا ناس في الشرع تمشي تأخذ لك إذا الناس قابوا الحج وانت عندك غرض بقى تلقى بقى تلقى لكني وتلقى الجماعه لافين الان في القباب بتاع الطوفيه ديت وبعدين دول دي بيعتخذوا انه خلاص ده فيه اجر وبعدين حتى ما ما ضالو الان اصحاب الطريقه الثاميه الشغل بتاع الكريدر بتاع الناس اللي اخترعوها بيدى بيدى والله يذهبوا الى جهنم الا ان يغفر الله عليك اتفضل كل سنه يقول لك من الزنيبة إلى الكريبة ونفسك شعائر بتاعة الحركة كلام لهم مجموعة مجموعة من العطارة يجيروا في الأحياء يركبوا الدواب ولها يقعدوا وكأنهم في مكة الشعائر ينزلوا ويقعدوا وكأنهم في ميناء ينزلوا ويقعدوا هنا ويشربوا الشعائر لا لا لا نصب الشكيريبة طبعا لقصة البرعي هذا فإذا أردت أن تنقل جهنم أتلق هذا المسأل وعلى كيفك نحن سنذكر لو تش الله تعالى فالحج ليس في قباب صوفيا ليس على هذا التصوف والضياع نفس القضيه الحج عندهم هناك في كربلاء والهواز بتاعهم ولا باعطين الفياء الموجود هنا ليس مقام تفصيل في الرد على اهل البدع ولكن هنا اشارات في الكلام عن داي هؤلاء ولا ابو ولا ابو اذن قال ان جو حج حجه نعظام الامور بيتكلم قال صوم يوما حارا شديدا لطول النشور صوم لك يوم ده ديني يا ابن امكش كرش تعال في ديك الطريق ابو ذر قال لهم تعالوا حلوا ده الطريق بتاعك في ذر ادى وره صوم يوما حارا شديدا لطول النشور قول النشور طوال النشور ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين طول النشور البعث ابن عباس قال يقوم الناس 1000 سنه لا يعركون إلى أي جهة التجهور يقوم الناس على أرجلهم سفاد عراد غرلا كما خلقه الله سبحانه وتعالى يوم أن يطبق في السورة النبهة الثانية يقوم ألف سنة واغب على الله ألف سنة والشمس على رؤوس الخلاق بعد ذلك ما معرفه لا في الفتحاب لا في الجريف لا في الرياب طبعا شوين إلا أن يتيهم المنادي يدعو الدائي بعد ذاكي جدائي يسوبهم بعد ذاكي الحساب لكن يقوم الناس ألف سنة ولذلك في مثل هذه المواقف التي أشار لها قال صوموا يوما ودين الناس اللي يقدمون أن نصردون العلماء أن نصرح أفضاد الأمة وانتبعت بعلمهم الأمة أما ده ما عندي لكي فضي ما عندي لكي, لكي. أخو مسلم ده بتع مجارات داول داول يبقى زين أطبع برماه من الحين يعلمك الله دوران كله صوم يوم في المواقف دي داير يوم يوم كما قال ولو قال يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسوى بداود انه عليه الصلاه والسلام قال من صام يوما يوما واحدا في سبيل الله بعد الله بين وجهي وبين النار 70 خليفه يوم واحد يوم تطوع صوم يوما تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى والله صحيح ده خلال ايام وانت تداوم على صيام النوافل كيوم عرفه يدخل في هذا كيوم عاشوراء الايام البيض على اصطاق النافله مع تجنب ايام الصيام البدع التي لا ضروره فيها بقول لك والله قد اصوم انا نري يوم في سبيل الله بصومتين المصري شعبان خلف معنى خالص بدعه معنى خير ما تدخل في المعنى صوم يوما حره الا يكون يوم مشروع صيام اما بدعه لا اخبار الله منه انت او صيام رجب تصوم رجب ده برضه حتى لو صمت في سبيل الله ما عندش شيء نعم هذا لا ينهىك الا غدا من الفطصوم الايام التي استحبها الشرع استحب الصيام صيام الاثنين والخميس مطلوب في الشارعيه ثلاث ايام البيض الشهر العربي يوم 13 13 14 15 مفتوحه صيام سته من شوال مطلوب في الرال بتدخل في المعده انت فاهم يوم على الاطلاق تقول اما صيام هذه الايام التي يواظب عليها اهل الفقه هذه لا تزيدك الا بضره من الله سبحانه وتعالى صوم يوما شديدا حارا ولا ان تتذكر تصوم تغرب تتذكر البو تذكر اليوم ده وتحاول تصوم تصوم يوما شديدا حارا نقول ان الشور بينفعك في يوم لا يطوف فيه مال ولا بلون الا من اتى الله بقلب سليم نعود لمواصل الحديث اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه بكل ذمينه انه راه رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته ودينه ماذ كنت تابع الحديث في موعظه ابي ذر الغفاري التي وضعها عند الكعبه ونقلها سفيان الثوري عليه رحمه الله صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشه في القبور ركعتين والله ما تستقل ولو اثنين ركعتين بس انت تعرف ابن عباس لما بيتكلم وحشه القبور وما ادراك ما القبور وما القبور ثم ما ادراك ما وحشه هذه القبور الحسن البصري عليه رحمه الله لما دخل انه كثير بترجمه الرجل ده وهو من كبار علماء التابعين دخل ذات يوم المسجد وهو ويحمل قليله فيها ما تصغير قله فاتحث منها حسوات ثم بكر عليه رحمه الله نغيث ثم قال لو صلحت القلوب لو صلحت الاعمال يا ويل الناس من ليلتين ما بيطروا اول اول ليله مع اصحاب القبور وليله تمتخذ صبيحتها يوم القيامه اخطر ليلتين يمران على ابن ادم والله صح اخطر ليلتين ما بيطوا ليله مع اصحاب القبور تذكر هذا وبكى عظمه على الله ما بيطوا ليله مع اصحاب القبور بيخطر ليله ما هو ترتيب في السلام بتاعك عارف محله تمكي وتي وا وا في رائي ويوم من الايام بتزيد بره الدنيا ده ما بيكون اول ليله مع اصحاب القبور وانتهاء مده ال المخ في المقابر حيث يطفئ فسفور وبقيت ثواني او دقائق وليله تنتقد على نهايتها طبيعتها يوم القيامه لا يرثمل فقال صل رجعتين في سواد الليل وأنت أعرف النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله أبو الله وسلم والصحابي الجليل وقد كان من أحبار اليهود كيف دخل الإسلام يحكي قصة في إسلامه فيما روى أبو داود قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إن جبقل الناس إليه فلما نظرت إلى وجه واستفنته عرضتوا أنه ليس جوتش كاذب لأن الإشاعة ذهبت إلى المدينة وأنه كاذب وروجت الإشاعات في شخص سنبه أسلم وهذه سنة ماضية ولذلك مهما ما تكلم فينا عاطل نحن أم نرد عليه وإلا يكون أعلم في جماعة يتكلم وفوق إعطالة وكلما عملي بقصة سنانة طبعاً ذلك ما بحثي عنه الإعطالة صوفية والإخطامة ولكن ممكن ما شغال بيننا ذاته شغال بين العطالة بتعيننا ذاته أنصار سنة يكتب في الفيسبوك تكلم فوقنا يعمل له محاضرة يقولوا ما بجيه المشكلة جبان ما بجيه يتكلم في شخصي انت فاين كلامي نرجع للموضوع مثال اللي هو انه قال روجة الاشعاع قال وكان قد ورد الاشعاع الى المدينة ان محمدا كاذب قال لهم نبع سلم قال فلما نضبت الى وجه واستبلته عرفت انه ليس من الكاذب فكان اول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ان قال يا ايها الناس افس السلام واقيموا الصلاه وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام بعد دخل الاسلام لما سمع هذا الكلام يا ايها الناس بيتكلم الباشا تنغرس دل اللي هو أبت السلام إلى قولي وصلوا بالليل بالليل والناس ونية عبد المقتوم بالليل وأن هذا داب الصالحين فصلوا الوضعتين أقل الشيء يعني بدخلت في, في مسألة الصلاة القائمين بالليل ما لازم كمان انت عند هذه جماعة بتعين ذلك ذلك بيكزم وسائم بقول نائم وقول لكم الله أما أنا في رجال قائمين الليل زي يبونه أبو الشيخة بتيكة انت كنت معه قائم بقول لا هذا مجرم كبير الليل بتاع شنو ده مجرم كبير ولو قام الليل كله هو ساي ما عنده شيء لانه بيدور الشله قام تقوم قيامتك انت ولا قدوح يا ايليشا والذين من قبلك لين اشرت لي حبطنا ارم وقتك ما بتقوم الليل وانت مجرم نم نومه نوم والله ساي نم نومه ما دام عندك عقيل الشيخ طار وركه وبالحق عندك كذايب اوعد جملنا والله علمكم كانوا لانك بتسهر سفه إن شاء الله تسعر لك بإعفار رسائح وإنت عقيدة ما عندك ما عندك عقيدة في النهاية ما مات العسائح لأنه أصلاً ما عندك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبان منثوراً أجرد ما عنده لأنه لو قام لو قعد لو قرى القرآن لو صلى ما عنده كي القرآن قال كيف ما دام عندك العقائد المسخة دي بتاع الطبية تنادي غير الله وتعتقد الشيء بيدي الجنة وبيعلم الغيب هذه العقائد ما دامت موجودة ما تكوم الليل ولا الصوم ولا الصلي إلا أن تكوم توبة النسوحة لأنك مشرك والمسلس لا يكبر الله أو عمله أنت أنا في أنت فصلي رقعتين أن أبعا سلم في حديث أبي غريرة قال إذا قام العبد من الليل حيث أبي زهر إذا قام العبد من الليل وصلى رقعتين ثم عيقب زوجته وصلت رقعتين كتباء من الذاكرين الله كثيرة والذاكرات وأن تعرف أن الله عز وجل قال وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَانِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مَغْفِرَتَوْا أَجْرًا عَظِيمًا يتخش مع الجماعة دين بيرنق عثيم بس إذا عندك زوجة صحية أبد تقوم أجرك سابق أعذابي صلي مناب المرعة ما عنده أدوك صلي منابه تخش في المعنى في الحديث الآذاء قال صلوا رجعتين تخلص ديما النيه لله سبحانه وتعالى لوحكه القبور لان حتكون بره الحله لوحكه القبور وما تتاخد العقائد تاع التصوفيه عمل صالح خارجك من الحله هو انت تاخد العقيده الكاذبه الناس الصوفيه في انه في القبر بيجيك الشيخ وابخيك الكلام تاع البرح الكلب في الـ في الـ في, في الديوان بتاعه ما بيتقبلوش اللي زعمت والله صحيح اصوبياتها ما هو ما هو ما هو يقول لك ابونا الشيخ غايله جايين واحنا في حوار <تصفيق> اه ولذلك يقول لك عجبوني طربلو ده المدحه بالاسعار تنفعه عجبوك ساي انت ما قوم تبارك تقوم في انت عجبني الزاقت عجبوني الطربلو وما دارهم والله ساي وزات ما ما يقوموا بكذب وبعدين همومه منه ما بيحتاجوا لك يا منيل وكذا الشيء خضر كلهم انه ما حي اوهموا الاتباع اي خوف في اخر الاخره وذاك البريء قال ومن قيلها في الميدان في الدواء بتاعه وعدل ومن قيلها عند حفر القبر هذا قبر احمد اولا فان صاحبه في القبر لا يعذب فكلوا على احمد طيب البريء قال تقدر تدخل تجوب له كده لماني فينون اتكلم ده قدروا في الكتاب بتاعه ده سلام مني صفحه رقم 3 انت فاهم بيتكلم بيتكلم صاحب الكتاب قترا في تاريخ 8 والمرعد جاء ذلك بليكسلام مني على على الهامش بعده ذكر قصيده قال قال سي احمد طيب اذا اردتم ان تحفروا القبرين فقولوا عند اول حفره هذا قبر احمد احمد طيب بشير فإن الملكين لا يسألاني ولا يعذب ها ها ها صدقوا الجماعة لما يموت سماني يشيروا الحافير طوالي قول لك ما تنسى أول ضربة كده قول هذا قبر سيد أحمد طيب وقال للملك لما يجيب إثلوك جواب قول لك ملكا القبر قول لهم تبع أحمد؟ نو نو دا بيعرف لك أحمد؟ منكر ولكير بيعرف لك أحمد؟ انت مجنون مو خارجت فرد كلامنا ده من الشروق في الراديو يذعوا بالراديو تشوف في, في كتب وشاهد عليه جهات رسميه كذب ادعاءات باطيل فويل الذين تكون الكتابه بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به الثمن القليله فويل لهم مما كتبت ايديهم ويلهم سوء فبفصل الكلام ذكروا حتى الفاتحه قريب الله في الصفحه 3 4 من كتاب قطرات من بحور الطريقه السمانية وذكر أنه قال قال سيدي العباد والبدر وكل كذب وضلال وتضليل أمة الإسلام وثكت علماء الأمة الرسمية رضبة أو رهبة قال سيدي العباد والبدر إن واجبات المريد على الشيخ سلاسة منها قال أن يحضر الشيخ عند قبل روح مريده يأتي خارجه في سكرت الموت عندما يأتي بك الموت إذا سخنت معه الشيخ يأتي يقول له براها براها يزعد معه وأن يحضر الملكان في قبله كي يلقنه حجتها فالله صحيح إذا مدت كمان لك هناك جوا خارزك الملك الموت كمان جوا قال جي خاليا إذا سألت الملكان براكم وإستخلقتها بتدخل الشيخ له آآني كان رب الله أنه مرات ما أخذ مني طريقة ما دينه دين الإسلام وسماني كما معرفت ما تبّل لك وتبّل لهذه الطرق وتبّل لما يدعف عنها من جماعة الفاليسين ومن غير مقلب كفاتا مجربون اذا فينا عن عن, عن عن باطل واضح صريح من هنا وهنا فلو انت لازم تبغى صلي ركعتين لوحدك في القبر ما لق عمفله بعدين بتكون بره ومعاك الملكان العمل الصالح هو بالخارج منها ركعتين بالليل ثم ذكر اللي هو انواعي هو ابو ذر قال كلمه حق كلمه الموضوع ده موضوع طويل كلمه خير ان تقولها او كلمه شر تسكتها تسكت عنها وده برده تعمل حسابك يعني يشير الى انه انت مظلم كلمه كلمه خير من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت راه مسلم انه الانسان محاسب يعني وإنت أبو حاتب والله بسألك مسألك كما تكلمنا إن السمعة والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مجهولة فكلمة خير تقولها تقول كلمة خير في الوقت الذي يبغي أن تقول كلمة الخير لا يجب أن تتجابتها الجريدة يتمع الدارة قبل كذلك يدد على أولا يا مدى عدوة تاني واحد قال يتمو الفكي الصامت تابع للمرأة في الجريدة يجعب أولي أنا أدد على أولا قبل أربع سنين تاني يجعب أولا الفكي الصامت قال من الله خلبه ما نظه من عرفة التصوف أو صاوى البرعي قال قلّامتك لسانه ومن دين وإيه بجمار نظه طيب البرعي ما كان من نظه قال والصابة ذاته دا كان من نظه انت صامت لك له صامت ولا هجاز صامت لك قال لك كنت مين كلب اتكلم لسانه اتكلم يا أخي هذا اتكلم قول خير قال قل ليه قال فك صامت وهو والله كل هواس اردت عليه لا تكلم كلمه خير تكون وقال مجرد نعم كلمه نعم الصدقه وكلمه الخير صدقه نعم, نعم الصدقه نعم الصدقه الكلمه من الخير يعظ بها العبد اخوانه فيقومون وقد نفعه الله عز وجل بها وضمن ان الصدقات هي ثابته انا الناس اللي قلبي بعلموا ان هذه الصدقه حتى الحسن البصري عليه رحمه الله لما تكلم والله رزقناهم ووفقون فسرها بالعلم فالذي يعظ الناس يعظ الناس ويدوهم الى الخير فهو قد تصدق عليهم مش بالازلابي ولذلك اقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد بكلمه طيبه اتق اتق النار ولو بشق